مَنْ كَثَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ امِلَ صَالِحَ فَلِأَافُسِهِمُ يَمهَدُون لَجَزَ الَّينَ آمَنُوا وَعَعملِلُ الصَّالِحاتِ مِ فَضلِه إنِهُ لا يحِبُّ الْكافِرين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 وَلا ققددَ أَُسَل النامِ قبَلِكَ رُسُللا إلى قَوْمِهِمُ فَجُهُم بالِالبَيّناتِ فَ تَقُنا فَ تَ قُن مِن الذينَ جرَْمُ وَوكَانَ اللهَّهُ الذي يُرسِل الرِياحَفَةُ ثِرُ صَحابَ فَيَبَ سُطُهُ في السَّم إكَيْفََشَ فَيَبَ سُطُهُ في السَّم إِكَيفَ يَشَ وَيَجَعَُهُ كِسفَ فَتَرَ الْودَقَ يَقْرج مِن خلاله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 فظُر إ أَسَرِ رُحْمَةِ اللههِ كَيْ فَ يُحي الْ الأرْضَ بد مَوْوتهَا إِ ذَِكَ لَ مُحمَووتَ وَهُو على كلّ شَيئ قَد